فَقَدْ أَغْنَى فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُنْكَذِبِينَ إِنْطَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ ذي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 فَكِيدُونَ وَإِلَى الْيَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وعيون